بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا 119. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نذتليه فجعلناه سميعا بصيرا 111. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا 112. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا 113. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا 111. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 112. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا 113. ويطعمون الطعام على حبه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرته وسرورا 111. بِمَا بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا 113. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا 112. ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا 113. قوارير من فضة قدروها تقديرا 114. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 115. عينا فيها تسمى 112. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 113. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 114. عاليهم ثياب خضر 112. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا 114. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.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 129. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا 120. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وَمَا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما 115. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما